إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان بزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم و أسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إننا خاف من ربنا يوما نعبس قنطرة فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاه نظرة وسرورا وجزاءهم بما صلروا جنتا وحريرا متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها لا يرون فيها شمسا ولا زم هريرا ودارية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا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 ويطوف عليهم الدار مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لئن أمتوا وإذا رأيت ثم رأيت نعيمًا وملك كبيراً عليةهم فيابس دس خضرو واستبرق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 شدّدنا أسره وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدينا إن هذه تذكّر فمن شاء أتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكما